كل باغ من الاشقياء نحز الرؤوسه ونجري الدماء وناتي لروما نحث الخطى سللنا عليكم سيوف السماء على كل باغ من الاشقياء نحز الرؤوسه ونجري الدماء وناتي لروما نحث الخطى كسرنا الصليبه بهديل حبيب ولا ننحني ل يا حبل غريب ولا نسفنا لجوف القريب بندق السماء وابوابها رايتم عيانا صنوف الردى وموعيدنا القدس ارض الفداء تباشير صبح قريب غدا ستسقي الملاحم انيابها اتاكم من الموت برسالنا ولم ترضى بالذل ابطالنا ولما تحقق آمالنا تمزق للكفر اقطابها نضيق الاعد نياب الرماح ونعلي لوانا بكل البطاح ستشف صدور وما من جراح وقد نادت الحور اترابها هنا البحر اضحى بلون النجيع وبادرت الشجب جمع وضير تناسى المخذل يوم الرجيع واوكل كبودها واحقابها تقدم ولا التفت للحدود حدود اقيمت بخط اليهود فخر الطغاة عليها سجود وشادوا الى الغرب محرابها هنا الموت أزرى بلون الضباب وسارت إلى البحر بعض الصحاب وحزت مدانا وتين الرقاب لتبكي الكوافر أحبابها إذا السيف حزل عداء فرى وجاءوا ببلعى بهم وافترى وباعوا ببخس له واشترى فأغلق على النوك سردابها بعزف الرصاص ازلنا سدود نعيد الى العرب مجد الجدود فلقوا اسودا شرب الصدود وانكارت القوم اصلابها ليحسدنا الموت لا لن نحيد ونروي العلام دماء الوريد بباس قوي وعزم جديد صعقنا اليهود واربابها تتقدم لسرته عجبا ترى اذا الموج اضحى بها احمر وروض الخلافات ثم الذرى اقرر عيونها واهدابها سلل النسيوف لنمحو الالم ونعلي العقاب بكل القمم سنشكو الى الله ما نتهم وتنزيع خيبر اثوابها نسجنا من الجرح عهد التقاة نبيح الصدور لسهم الرماة فعدت قدماء بكاس الطغاة لتحسو الملاحم انخابها تحزم لطاقا يهد الجبال وزلزل عدانا بيوم نزال واشعل ضاها وزدها اشتعال وداو القلوب وعصابها